بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد القصر الذي بارك نا حوله لنريه منا. من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا لَمْ ضِنَرَتَيْنِ وَلَتَعْلُنْ عُلُوبًا كَبِيرَا فَإِذَا لا للديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكر وَأَنْعَمْنَا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون لَهَاتِ أَنَّ لَهُم أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِيرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لَّدِيمًا ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا واجعلنا الليل والنهاء تبتغوا فاظلم من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تَفْصِيلًا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا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 وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا فَسَنقُومُ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَأَكَمْ هَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِكَ غَفَرَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ما يصلها مذمومًا. لا لا تجعل المع الله إلهنا خرافة تقعدم ذم من مخذولا وقضى ربك ألا انْغُما اثْرُ ولا تَنْهَرُهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 لا تجعل يدك مغلولة لا عنقك ولا تبثقها كل البثق فتقع دملا محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلقانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مالا يدفع بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسقاس المستقيم وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد اینک لن تخرق <تصفيق> الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك من خذ من الملائكة إناث إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يز كما تقولون إذا اللبت وولا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا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 في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوانا وَلَكَ لَمْ ثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم سَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُون قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُو تستجيبون بحمده وتظنون إلا بثمو إلا قليلا وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينذغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم حَمْكُمُونَ <تصفيق> وقد فضلنا بعض النبي لا تضعمكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة أيهمون. ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبا وكتبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا بلا آيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما دعلنا الرؤية التي 129-للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهمون اشتركوا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَجَاحَكُم جَزَاءٌ مَّفْضُوْرٌ وَاسْتَغِذِ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ فضلك وأدله عليهم بخيلك وعدلك وشاركهم في لمال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيكون إلا غرور إن عبادي لك عليهم سلطان وكف بما ربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إن وإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ فَأَمِنْتُم أَنْ يُقْصَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُؤْصَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمَّن نخرف يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفوا ثم لا تجدوا ثم لا تجدون لكم علينا بتبيعة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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن نتي كتابه بيمينه فأولى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 لذلك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولو لا كَلَوْ قَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وإِذَا كَادُوا لَيَسْتَفِذُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّلَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ثُنَّتَ مَا قَدْ رَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا الا تجد لثنتنا تحويلا اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّن تَنَالُ عَثَآءَ إِن يَبْعَثْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ رَبِّكَ وأخرجني مخرج صدق واجعل لِي من لدك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء. كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح <حي جديدك. ترجم> قل <تصفيق> الروح <ترجم> <ترجم> <ترجم> من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبا علينا وكيلة إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جت معت والجن love وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور حتى تفدر لنا من الأرض يبوع أو تكون لك جنة من الخيل وعنب فتُفدر لها رخيلة لها تفجيرة اصطط السماء كما زعمت علينا كثف لو تاتي بالله أَوْ قبيلا او يكون لك بيت من زخرف لو في السماء وما تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما ومن يضلل فلن تجد له ذلك جزاء أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر اشيته لي فانت وكان الانسان قد رى It إذا جاء وعدنا آخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ورأه على الناس على مكف ونزلناه تانف I'm